كَانَتْ تُنَقَّلُ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ عَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جاهل يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يُخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ إِنَّ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سوء آياته إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقلتها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 تبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وقال ربي اوزعني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 لا اعذبننه عذابا شديدا او لابخنه او لا اتي اني بسلطان مبين فما كف غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبأ يقين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 صِنَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَاهَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنَا فَأَنْتَفِرْهُ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّقَبِلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَبَدًا وَهُمْ صَابِرُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ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 فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا نَّادَاهُ قَالَ آتَاهُ مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوََنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ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 وصدها مَا كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلم مَنْ رَآهُ حَسِبَتْهُ نُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۖ قَالَا إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنَ الْقَوَارِيرِ ۖ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 ما لنا قولا ان لوليه ما شهرنا مهلك اهله واننا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان دمرناهم وقومهم اجمعين فَتِلْكَ مَوْتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ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 وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ بَهِجَاتٍ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَبْنُوا بُيُوتَ شَجَرِهَا إِلَىٰ إِلَٰهِكُمْ مَا لَهُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَارَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَيْنَ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 من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمة أي لا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 وَقَا الذينَ كَفَرروا أَذَاكُ تُرَابَ وَأَبَ أُنأَئِ لَُخْرَجُون لَ قَدِوا عدنَ فَا نَحْنُ وَأَبَ أُلَا مِ قَبنُوا إِهَا ذَ إِلَّا أَسَط الأأَوْوَل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 قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تتعجلون وإن ربك لدو فضل على الناس ولكن لَا لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي فِيهِ الذي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 كلا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم ما الدعاء اذا واللو مدبر وما انت بهذا اليوم من ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلم اِذَا وَقَالَ قَوْمٌ عَلَيْهِمْ أَخْرَجَنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تَكَلَّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ من كُلَّ أُمَّةٍ فَوجًا يُبِئُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَٰلِكُم كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يُنْطَقُونَ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 كل اتوه داخل وترى الجبال تحسبها جامده وان يمر مر الصفاء الله سن الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون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 ادْرِبْ هَذِهِ الْبَلْدَةَ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي نَفْسُهُ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا ضَلَّ قَوْمَهُ إِنَّمَا أَنَا من وَأَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ